المالك هو الذي مضى انا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 وقالت <تصفيق> له بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم <تكلم> على عبده وصليه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الله على في شكل وصول منعيد الوصول لفضل محمد بن على مذهب الشيء يعني على مذهب الشيء لكن يعني... قل رحمه الله ايضا رحمه الله هي لا تفترض عنها م. رحمه الله دعاك على وجه الدعاء يعني لا على وجه الإخبار قل الشيك رحمه الله بمظاهرة المعلن والمعذوم الله أكبر والمباح يعني من الاحكام التكلفيه الاحكام التكلفيه عندنا خمسه درجه الواجب والمندوب والحرام والمكروه وغيرهما يعني امر ونهي امر اما على الوجود او على الاستحباب ونهي اما على التحريم او الكراهيه وبينهم مباح وهو ما لا يتعلق به امر ولا ولا وهذا هو المقصود في قول الاصوليين ان الاحكام التكليفيه هي حكم التكليف وغيره أو الحكم عموما الحكم عموما هو حكم ها؟ لا إن اقتضاء خضار الشارعي الذي على النهي نعم في يعني أو أو فيه الأمر والنهي الأمر والنهي الأمر بتسمي والنهي لا نعم، والواضح هذا <تصفيق> أحسن وضعي، والتفريع <تصفيق> اللي هو المباح، أنت مخير بين سيلو صدق ما لم يتعلق به نهج أو أمر، نعم، <تصفيق> والمباح الوثني هو اللي مذون فيه، وإختصارا ما لا يتعلق به أمر ولا نهج جاهلين، لكن في رمضان ليلا. لكن في رمضان الواحد يقول هذا سنة. ولا هذا واجب ولا هذا ولا هذا محرم نقول أفضل في الإباح لكن لو واحد ظل يأكل يأكل, يأكل حتى أضغى بنفسه فالخلص نقول هذا تعذى إلى حد المنه يبقى لي متعلق بذاته تعلق خارج عن حد المباح خارج من انا عن حد المباح فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمرا الواجب والمنذوق وفرض بقولنا ولا ما أم. و نهي المحرم هو القديم مكتوب كثير هو دايما اكتبه بالمفارقه نهي لذاته ما لو به لكوني وسيلة لمأبور به أو نهي لكوني وسيلة لمهدي عمل لكوني وسيلة لكوني وسيلة لمهدي عام. لأن الكون تعمل عمل زي كان بالبطء ويبعى الضغطي هذا في محل رصة اسمها يبعى وسيلة خبر لها لنقول لكوني وسيلة لكوني مأمورا به لكوني منهيا عمل وكذا فوسائل الواجبات واجبات الوسيء المستحباتي، مستحبة الوسيء والحرماتي، والمقروهاتي، فالوسيء الواجب واجب. نعم، فما لك الوجه إلا بفواجب ومنك المستحب إلا بفواج مستحبها. نعم. فإن له الصفة ما كان وسيلة له من المعمول من أو منهي، ولا يليه زريته، ولا يليه زريته عن توبه مباح في الأرض. والمباح مدام على وقت الإباحة كان هو ليتوطب عليه ثواب ولا إقار والمباح مدام على وقت الإباحة يعني دام منطرق عليه حد المباح، فإن لا ليتوطب عليه ثواب ولا عقاب. لأنها تتبع عليه ويثابد الشخص عليه أو هيعقب عليه شيء مباح شيء مباح تلبس هذه الغطرة، والشان، أو, أو تفلع تكتب بالقلم رصاص او قلم جاف تمشي تقوم تجلس فلا تسوى الزواج قال لا انا بمشي لاضراح الجماعه انه لا خارج عن حد المباح الان حيث تعلق به ويسمى حيالا وجاهدا وقوله والمباح لغته المعلن طاولين المشي عموما اما المشي المسجد لا زراق من المشي المسجد ياثر متعلق بالاي المباح لكن ذاك المشي عموما المشي واضح ت... تمشي في تنام تقوم تيجي يقول لك لا هذا يجلس وينام ويضيع من يعود ما حكمه يقول لا هذا شيء خارج على حد المباح انما المباح ما يتعلق دي امر ولا ايه ولا وحي مع نسول صريبه ذي الحديد هذا مكروه موديا فميلا حديد ترميلا خشة كذا أي أعلام وقوله والمأدون فيه مثل أن تقول أبحتك كذا وكذا أبحتك كذا وكذا أي لك في انتفاع مثل أبحتك سياراتي ميلي الليلة ورحتك بيتي لمده شهر اذا لم تذكره لم تذكره اديم ذكرك لتبدا نفسك بشرط ان يكون الانسان مذوم لو في ان يهبه يهرم الاخير ينتفع اما اذا كان شيء الحرام ك أو او غيره غيره فيقول في أبحثك هذا الليل لا هذا لا يجوز نعم وقوله وصراخ هذه الكلمه ترجع عليها ولكن لا ينتصرها نفسرها بأنها معروفات مرافلوها من الصالحة ولكن فيها اجزاء اجزاء صالحة فهي من الصالحة يجعله هذا الشيء صالحة ولم يمكن بعضهم على بعض فيه فآل المثال تصارقوا على هذا الشعير وعلى هذا المعنى لأن الغد يكون في اللغة يجعلوا معنى فإصطلعوا معنى وفي اللغة يجعلوا معنى عام لكن آل المثال يصطلحوا على اصطلاح معين لهذه اللفظه او لهذه الكلمه هي ان هذا المصطلح ايه الخارج معنى يمكن انت تعمل على اقل هذا معنى الاصطلاح فان يدخل في ذلك الشعر احيانا نقول شرعا واحيانا نقول اصطلاحا ولا يوجد الشرع الشعر والاصطلاح وقد لا فالمطلوب في الشعر مثلا يطلق على المحرر يبقى في أحيان أيضا نقول هذا معنى لغة وشرعا نقول معنى لغة وافتياح. فهل من الله أن يتوافق الاصطلاح مع الشرع او قد يختلفان؟ نقول قد يختلفان. قد يختلفان. نعم. المطلوب في الشرع مثلا يطلق على المحرر ولكن في الاصطلاح على المنوع. وقوله صراحه ما يتعبط لذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المحرمات في صورة النساء قال كل ذلك كان السيء عند ربك مكروها مكروها فالمكروه هنا بمعنى المذموم حرام لكن ليس على طواح المتأثرين المتأثرون يطالحون على أن المكروه هو ما نهى عنه الشارع غير وجلليه لكن مقوف الشرع والتالي الشرعي هو المذنوب الحرام وفي كلام الأئمة خدمة أيضا لهذا قال أحمد أكرار المتعف وهي حرام وهذا المعنى إذا لم ينتبه إليه قد تتطير أحكامه لندمه فينزل هذه الإصلاحات على ال الخصوص الشرقية من غيري تبصرين فنقلب المحرمة إلى مكروه ونقلب الواجب إلى مسنوه راح لك الشرك مكروه العقوق مكروه أكل مليتين مكروه لأن ما قال لكم برئكة نسبوع من ربكة مكروه الدخان مكروه الله يقول لك أنفسكم أو تنزل الواجب مسنونا فقول أنا في السنة أن يبقى حسب الصحيحين. نحن شئانة من السنة قولني صلى الله عليه وسلم من السنة أن يمكثى أن الرجل عند السيم ثلاثاً وعند الذكر سبعاً هذا من السنة ولا من الواجب يعني رجل يتزوج امراه ذكرا فقام عندها ثلاثاً ثم قتل وكل أن تأثب لأنك ضيار حقه وكما أيضا جاء حديث عائشة من السنك أن لا يخرج المعتكف المعتكف الى لحاجة الإنسان وهذا واجب إن الإنسان الذخب إذا المعتكف لازمه اصبح أصبح مثلما فقط لازمه أن يبقى في هذا ولا يخرج، فان خرج فقط بطرة اعتكافه فإن كان مسنونا بطلعه كان ولا الإثم عليه وإن كان واجبا هل يجب احسنه ما إذا نظر قام نعم نعم وقوله الصلاة ما يتعارضوا به ايوه دهترض الناقو هذا معناه معنا. خوف <تصفيق> معنا. كلمه ثلاثه نعم وقيل وقال بكلمه قيل وقر الخوض والبرد قيل وقال كده معنا. وقوله اصطلاحا ما يتعلق بأمر و... و... و... ما يتعلق به الامر ولا ما بذاته تمام نعم ما لا يتعارض به أمر ولا نيم لذلك ستاتي في رمضان ليله أليس هناك جواب الا هذا الجواب ان هذا التمثيل لا يفيد الحق وانما اغثيرا ذلك لما رات على قال وقيل لكم ليله الصيام يرغبه الى هن لباس لكم وانتم لباس لهم علم الله انكم كنتم تقبلون انفسكم فسال عنكم فالان لاسروهن ولتغموا مما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباسروهن وان انتم عاشدون في المساله تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك تبينوا الله الى يتيم الناس لعلهم يتقون فاذاق الله تعالى الاكل والشرب في ليالي رمضان لكن في نهار رمضان وقوله وتقرض بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمنذور لماذا؟ لانه مؤمور به وقوله وتقرض بقولنا ولا نام المحرم المقروب لانه منذي عنه وقوله وقرض بقولنا لذاته دي يعني بقطع النظر عن, عن أمر آخر وقوله ما لو تعرضت به أمر لكونه وسيله من به او ملك لكونه وسيلة لمنين عنه فإن له قصن وكان وسيلة لمنين منه من, من مهمور به او منين عنه ولا يخيل ذلك عن كونه مباحا في الارض وكلمة لبديه هذه نفيدات بفترة عما يتعلق به لأنه قد يتعلق به أنه فيكون مأمورا منه مثل شرار مثل شرار الماء الأب فيه أنه باب لكن إذا كان يتوقف عليه الوضوء للصراع صارت رؤوه واجبا فيجب أن يشترك أن تشترك لأنه مال لم يتم الواجب إلا به مال يتم الواجب إلا به فهو واجب فالشرائل ما كنت تشتري ماء ولا تشتري واحد راح تشتري ماء ولا حرام ولا نقول هذا مستحب ولا واجب فيشتري القوات ما خلاص مباح لكن لو انه حضرت الصلاة ولا انقطع النار في المسجد ولا ماء يوجد عنده رجل يبيع الماء نقول يجب عليه إذا كان قادر, قادر عليها. على فمله يجب عليه هذا يجب عليه ان يشتري كان على حد القدره عنه بعض العلماء قال اذا كان يعني بسعر مثله فيجب أن يشتري أما إذا تضاعف السعر عليه أبعاثا أكثر من مثليه فإنه لا يجب عليه ولا يترجح أنه متى ما وجد القدرة على ذلك خلاص واحد عنده مليون جنيه وزفت النار عشرين جنيه خلص يشتري ذلك إذن هنا إيه؟ هنا قدر فإذا قدر على شراء الماء اشترض طيب شراء الماء هنا تحول من المباح الى الايه لانه وصير الى وجه وصير طب لو انه هيصلي التراويح ان الماء وفي ماء يباع وان شراء الماء بالنسبه كده ايه مستحب له مستحب طيب لو حضروا صلاه الجنازه انقطع الماء ما؟ <تصفيق> نقول يجب عليكم يا جماعه توفر واحد يصدع على هذا اشترونه وليط لكن لو اشتر لنسفه ماء ثم قال بهذا الوجب الكفائي شقر الابن عن الاخرين وهذا اللجوء عن الاخرين واصبح من يريد ان يشتريه يكون شرب حقيقه مستحيل. نعم. فإذا أمر الله بشيء فهو أمر به، وأمر بما لا يتم الرجع إليه. نعم. ما هو الدليل على وجود؟ الأمر إشارة بشيء فهو أمر به وما يتم أمر بالجهاد إذا لم يرَ يتم الجهاد الذي هو عدالة العدة أو ذا العدة العدة. أمر بالإبلاغ بإبلاغ الرسل ولا يتم إبلاغ الرسل إلا بالعلم. مصيره يبقى اذا يجب علينا ان نتعلم حتى ندعو الى الله تعالى لكن هذا وجوب وجوب كفائي ولا وجوب عيني دعوه الله تعالى قوله من قال الكتاب من قال وجب عنه وقد تعين في بعض الاحيان ولا يتعين على شخص نفسه اذا كان عندك علم وأمامك هذا المنطر يمارس فلابد أن تنهى عنه لزاما وزوبا في أهلك لزاما وزوبا وقد يصدر فلاكو مجبا كما لو أن ناية هذا سوف يخضي إلى مستدر أو تتعرض مضارس فلا يجب عليك هذا فلا يجب عليك الأمر ومن يفيننا إذن معك ما نوع الضلال على وجوب ما لا يتم الواهد إلا مثل؟ الانتزال لأنه لا يتم إلا بذلك مثال رجل رأى شخصا فالنارة يطلب عنها يعني شوف يقول ما نوع الضلال على وجوب ما هو اليوريان فقول انتزال إيه معنى الكلام؟ يعني ما معنى الكلام؟ ما نوع البدال على الجواب من وجه إلا به فيقول الجواب أن البدال لا نوع يتمه البدال إما في أمس ولا في صق ولا ولا خص ولا. مم. مم. مم. يعني إذا عايز يقول بقى هنا شويه الدلالة على وجود يعني برضه على على ان تمام دي يكون من فيه حد الواجب في الواجب في البلد فالان ما راح حصل على غير الصراحه والجماعه واجب عليه خلاص ايه دخل المشي او الركوب او الاكيان هذا خارج عن الصلاة لكن نقول هذا لا يتم الحصول عليه إلا بهذا لا يتم الحصول عليه الا بهذا فلو واحد مثلا عنده مرض الشلل مثلا 3% لكن يقدر طريق مرصوف وعنده عقله يجيب ان هي العجله دي اللي هي يتكئ عليها ويمشي بها احسن من اللي يمشي على رجليه وعاملين له السلم في المسجد سلم قسمين سلم للذين معهم العربات الخاصة هذه وسلم يبقى يطلع من بيته مباشرة دون عناء ولا شيء يبقى يلزمه ولا يلزمه يلزمه طب ورجل عنده ملايين لكن هذه مثلا بعشرين ألف نقول يجب عليه. طب ايه علاقة دي بشروط الجماعه نقول هذا ما يكون واجب الا ليت هو فهو واجب. هذا بيدياله ايه الالتزام وما اله الالتزامي وما هذا؟ <تصفيق> <تصفيق> وما هذا الأولى وما هذا الثانية؟ لا، خذ ينزمنا الشيء الأول لنتراكب عليه الشيء الثاني يعني إيه الإتزام؟ يعني إيه الإتزام؟ دلالة الإتزام يعني دلالة الإتزام، ما هي؟ لا احنا نقول ايه لازم الالتزام امم طرف هي موطن انت بتفكر بمعنى يغره الالتزام زام هي ان يدخل الخارج الشيء في, في الشيء لانه متعلق به حسن. يدخل خارج عن الشيء في الشيء لتعلقي به حتماً كما نقول مثلاً دلالة في البيت على البناء والكهرباء ووجود الإسمنت أنت عندي بيت أو هذا بيت هذا دل على أن وجود بناء بنا هذا بيت لأنه ما يوجد لحده وفي الصفات إصطر الله نسترى لعنى غنابنا صفة العلم والقدرة بالنستة الخالق فأنت إذا أثبتت أن الله خالق فلتثبت لجزاما أنه قادص وحنيب الله يعني خلقه فراته ومن الأرض مثلهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله سبحث عن كل شيء إيه؟ يبقى داخل العلم والقدرة مع الخط العلم والقدرة خارج عن الخط لك ان يخاف في لذلك القضيه ومعها لكن دخل ظلا ان هذا من لاقينها فمن لاقن وخلق ان يكون قادرا اذ لا يخلق الناس وعزيز اذ لا يخلق الجاهل طب شويه تعال كل واحد يثبت <يستبقى أنا> <أنا> بيعمق بذين كلمة من نصف ساعة فاتت. يعني معناه أنتم مش منتبهين اللي نبا قوله الآن وكل واحد بيتخيل حاجة مضت ثم يقطع الكلام بدعوة دفع أنت الله يريد إحنا نقابل بنتكلم في الدلالة اللزوم أنتم الآن استوعبتم قولي ما دلالة الانتزام صح أنا معاك أنا أحد أيوة أيوة أنت دفع الله بس أنا أطبع أقول إحنا لم نقررنا هذه المسألة الآن الآن ما دي الالتزام ها انت جدا. ما دي داله الالتزام ان الآن اعرف ضربه التزام ايه في الالتزام حتى هل فرغنا من هدول نقراوا من السؤال الاول العلم كل لا يا ياخذ مره لا يوقف مره واحده كل ما ياخذ شيئا فشيئا هو يعني التزام اذا كان الاولان اتفق عن الالتزام الاول اه <تصفيق> يلزم من يلزم من كذا كذا واحد مثلا انت ليه فلان ولقواهم يحب فلان عجيب وما والله بشبه أنا بشبه يقول لك أنت كافر لو كنت تفشبه. تشبه وتعلن هترمس فلان يقول لك من يقول لك فلان هذا نفسه يخطف بنا كل جمع ثم هو يكلم المسؤول لا يدخل هذا المسؤول إذا كلامه هذا غير صرف إذ لو كان يحبه ويحب كلامه لطوره هو خطيبا أو مدرسا فهذه حتى في حياتنا وجود يسمى بلاد الالتزام فما لا يتم الواجب إلا بي فشيخ فالشيخ يقول ما نوع الدلاله على وجوبي ما لا يتم الواجب إلا به يقول ما لا يتم الواجب يتم الواجب من أي دلالة الالتذاب لا وقل فقول ماءه، ايه؟ تقول الماءه، سؤالك لا الماء يعني ما يجب عليه؟ لا يجب عليه. مع لا, ما... لا لا يتيمن. يتيممه يتيم يتيم جميعاً لكن لا يجب علي أن أشتري لك ولو كنت قادرا لكنه يستحق إجري الواجب هذا معلق بك أنت ليس معلقاً بي معلقاً بك أنت معنا الرجل المزارة تقصر في النار يصر وحياً ووحياً الرجل معه ماء أو اشترى زجاجة ماء لا يوجد إلا زجاجة واحدة وهذه زجاجة نشطة يترياضة في الوضو وهما رجلان فبدلها لغيره وتأمل مبوع وآخر أخاه بناءً يشج هذا لا يشج إذ الواجب معلق بك فأنت فارفع هذا عن نفسك وأعطوك هذا منبوه نعم هذا الله شط خمراً يطلب أهل طب ولا هو هو يعلم أنه يشتري العنب لأنه يجعله فهل يدوش ان يبيعه له يحرم بيع ورد نقول يحرم البيع ولهذا من البيع المنهيه عنها بيع مكانه سيلة الى محرم هو <تصفيق> في نفسه مباح لو واحد يفهم ما حلال لكن رجل العنب معه وقامه يحضر من قلب هذا الوحي ودي أوسع قاعدة في قواعد البيوع المنهية عنه يعني أوسع ماهي لأنه قد تحول كل شيء حول حولك لما تجد في نفسها غير وجه المشروع أو يستغن بعض المعاصر إلى محارب يوم الناس العوام يتركون علة الناهي ويتمسكون بما نهاية عام السنين بحرموا بيع العنب في العنب حرام بيع العنب حرام من السنين حتى العنب حرموه ولا يقول مثلا إنه بيع العنب لمن يتخذوه خمرا حرام ما يقول إنه يذكر الثاني. عشان كده كدر بيكتكالة نفس هذه مسائل لابد إيه تكون حريص وتمثل وتوسع وتبين الناس وتقول كده وممكن ممكن ناس تقول إحنا كده ما. ورجل اخر قال عند ضيوف من الليله واريد ان لهم عنبا فحكموا انه مباح لماذا؟ لان الاول يشتري لمحرر والثاني لمباح جاءنا رجل يقول الجرذ ليسك وانا اعرف انه يشرب يشرب الدخان فما حكمه هو مباح فان قال الجرذ حجره صغيره لا فيها الدخان لاني لا استطيع شرب الدخان في السوق كلها الى محرر إذا قال له الزبن البيتة هذا وبيشرب دخان والثاني قال هذا مباح فالذوق هذا مباح مع أنه بيسهر دخان هذا مباح لكن الثاني هو مثلا بشهاد التلفات فهذا مثلا مباح طيب لكن لو قال الزبن هذه الشقة لأضع لأ فيها جهزة ل زي ده اللي على المحرمات او تلفاز الناس مش في فيها هذا محرم ولا محرم ايه فقط؟ لا حدد أمر معين ده شكل صوموا لو يا انا لكن نقول مدح حد لهم و هو التاني <تصفيق> ثانيه حد حدد ما هذه <تصفيق> انا عاوز واحد يقول له شقه انا هاخدها لوالدي بس انا عايز يكونها يكون لها خاص عشان انا في ضرا عن الوالد كل من الاستمرار، فلقول لا يبغى دخل هنا قصد له المحارم. المهم إذا توجهت الأجرة إلى المحرم، يعني في المحرم كانت كانت هنا من المحارم. وإذا توجهت إلى مباحنة وكان هذا تابعاً أو ليس أصلاً هذا يكون مباح. زي هتؤدي الرحلة لي مقهى العرض المقهى يدخن فيه ويلعب فيه ومانو فيه المايش هذا لا ترجوه لو واحد قالك مثلا الجري الجرهري لاضع فيه مشروبات فقط مباح هذا مباح اذا على غير درس الفتلات الشوارب الفتلات الا واحد نفسه الجري الفتلات الدكان عمل الفتلات مباح وان كان يحصل فيه كلامه محرر يجي ولد يدخل يكلم البنت من كمينه براحته او بنت يدخل يكلم الولد بابن براحته لكن ليس هذا هو علاج التاجير و انه التاجير, التأجير لمصلحه الاتصالات كل واحد يفعل محرما او كذا يخارج عن ليه لكن لو واحد مثلا آه اجبنا هذا السلطراف مثلا ليجعله فسحه للشباب و الفتيات ياخذ راحه فيها نون جاء على النون نون لا يحرز لا يحرز لا, لا غالى لنا لو كان الهنس هنا في ممكن نقول يباح والحكم على فائده لكن الان صره التلفاز قادم الايه لا أقول هذا. لا أقول أبغى أن بيجي كل مشايخ. زين تمام ما قلنا نفتح شعره. كمل المشايخ كمل لك شعره. نقول المشايخ قرء من هذه القناة وهذه حجة. لكن لو إنه قال أنا بشتري فقط المشايخ فقط لن أفتح إلا المشايخ. فهذا نقوله على قصني أخ مستقيم أو عمي أما المستقيم نقول المشايخ. إنما مو مضطرين يدلون بدلولهم في هذا لما رأوا الفسادة عامة وطمرة لكن ما يقول المشايخ هو موجود من عندك في شرائط الحمد لله أنت سمعت من المشايخ كثيرا لا في حاجة من الشيخ يجيك الآن يعلمك كيف تتوضع إنما الشيخ يقصد هناك آخرين لست منهم فلا تحتاج بطلغة مع هذه باسمع الشيخ ولا الشيخ كلانا والشيخ والشيخ كلانا والشيخ بالمرة وكذا بالمرة نقول لا أنت في غناء اسكت فالسلامة لك يعدي له شيء أنا واحد عني هو يعني فهذا قد يباح وله مال الباكر وريد لك لأنه قد تقرث هذا الجرس بيتي في عن تاميرات مسئية انت ضحف لكن غيره فقط لا يضحف فالسلام لعليه شيء اللي بيقول يقول المشيح السيادة إذا انت سمعتك وعندك اشتوائف انت سمعته من قبل وعندك اشتوائف موجود انت تقدر تسمع الشريف لكن هؤلاء يخاطبون من لا يقدر على سماع الشريط ولا يريد بسماع الشريط فهم يقتحمون عليه بيت اقتحانا للحاجة لا انهم يشتهون ذلك او يرون ان ذلك هو ايه اللي بيعد الواحد من العوامل اللي هنسمع خلاص خلاص المشاهير كل شيء رقم بيعه كل شيء الشخص ما الشيء لأن لكن ممكن الشخص يقول امتى ممكن تبيع امتى ممكن ما بلك وانت ممكن تشتغل وكان يدونك ما هيكون لشخص نفسه. ما. لكن في اوقات تختلف بس يكون الحكم عام لا لا يباح يعني. لكن لو كذب يباح لكن لو تاجر ناشل بيجيك هي في ناس هذا حره لكن ما نقولش ناناها عن البيع عموما في هذا الوقت لأن بعض الأجار قد يشتريه كذا لا لا لو ذلك لو ايه لو لا لا أبقي يعني بين واحد يشتري مثلا واحد كيلو كيلو يعني لا أنا الموضوع ان لا انا هو مش هيشي يعني, يعني في لكن بالعكس لا يعني الصراخ الأول الاول استجره بيت هو وانه وأنا أعلم أنه يشرب الدقان فهذا مباح لأن هذا المستاجر عصر في هذا البيت رجل قادر استاجر حجرة من بيتي ليشرب, ليشرب فيها الدقان في فهذا حرام ولينا رجل بين فرق لأن الثاني عصر بهذه الحجرة لأنه لو بهذه هذه ما شرب يشرب الدقان فإنه لا يستطيع أن يشرب الدقان في السوق يكون هذا العقل مقصودا بالحرام رجل يعرف انه لا يحلق الا اللحى يسمى مزين اللحى لا يستاجر مني الدكان فهل هذا حرام نعم هذا حرام لانه استاجرها العقل المحرم رجل اخر استاجره لحلاقه الغروب وهو عند المروج وهو ملتحن فاستاجره لحلاقه الغروب فهل هذا جائز نعم جائز لكن وجدنا احيانا من ياتيه الرجل فيقول احلق لحيتي فيحلقها فالهذا جائد هو لانه لأنهم استجروا لحق لها ولكن لحق الرؤوس فإذا علمنا أن هذا الرجل يحق شيء طبعا هذا, هذا يحقق رؤوس خاص بهذا لكن جاء رجل في حلق ف... طبعاً يحقق هذا في حلق هذا هذا طارق لكن الذي يحصل عندنا مثلاً أنه هو أنه حلاق رؤوس ويحقق فدا شو لنا إنه حلق لحية أو حلق بؤس وإنما بؤس من اللحية فلا يقصد ليه فين هي يعني فلا يقصد ما يعني إنه ممكن الكلام الشفنا يشكل علينا هنا فين مثلا يقول أنا والله طبعاً أن بحرق رأس لكن لو واحد جاء طلب لحية لحط لحية أحط لحية فلا فلا فتكون هذه سبيعة نقول لا هذا إنما صار ليه يلقى ضيوفياً ضوياً بل اللحية أقصر لأنني بحرق رأسه كل شرخ لكن الشيء كل يومين، ولهذا الذي يحلق رأسه كل من حرق تالي الله وليه الرأس فإذا علمنا أن هذا الرأس يحلقه كل شيء كل ما يوقع هذا الرغوط والرأس فضرر أنه لا يدود وهذا الذي يحرق كل شيء أعظم من الذي يحلق كل شيء شخص الذي يحلق يحرق الفتاة الذي يحلق له هذه اللحية أعظم منه ولو كان ملتحيا ولو كان ملتحيا لا يا مدينة ألا ذادي ألا عرفت مستسيم سابعين سابعين من عرفت عرفت إذا عرفت ليه بأن الذي يحرق هذه اللحيه إنما يحرق ذلك متكررا فهذا عاون هذا وعاون هذا وعاون هذا وعاون وعاو وعاو وعاو وعاو أنا مرة واحدة واحده فلأني مرة واحدة حلقة وبعد أسبوع احلق مرة ثانيه أو بعد أسبوعين أو بعد أسبوع وهذا دائم عشر حلقات اليوم وهناك اشد منهما رجل لا يحرق لحيته ولا يحرق ليش الناس وما عداك أشبع منهما. من هو <تصفيق> أي ومن جوّز ذلك من جوز ذلك ومن تحق ولا يحق اشد ممن يحق واشد ممن يكون بحلاقة ألحال الناس لمن جوّز هذا فصار هذا قلباً بالشاري نقول ما الدليل. ورجل أقبح من الثلاث وأشد مم. مم. مم. مم. مم. مم. مم. مم. من قال انها قضاء وانها علامه تأخذ وانها وانها قلنا قلنا له النبي يقول ان الله لا كانه بقضاء هذه الحكم هذا شيء بشيء ما كويس خلص بس الوقت كل ما يقال له وفس وله حظر انه لا يجوز الا اذا اشترطت عليه عند العقد لا يحلف اللحف فلا بد قيدا قرط عليه ان يحفظ ثم بعد هذا ولنته يحفظ رجلها فالعقد باطل وصحيح لكن الحق في العقد العقد ليس الحق انفسخه العقد وتوقيف العقد صحيح لكن ليس معناها ان العقد صحيح يعني شيء لا العقد والحين كان بشار صدف على 29 يوم وان كان لسنه قلت وخلك يبقى ولا يتجوز هل خياطه في الحلاق الخياط كان يقول من اضر ان يثيق ثوبا والجمهور في الأرض كان ياتي فأنا فانا لا اطيته الا هذا النوع من الخياط فهذا هذا حرص نعم هو حرص اما اذا كان مستاجر للخياطه ان كان جهه احد يقول قصر يقصر وان جاءه احد يقول نزل ينزل فهذا عقد صحيح واذا استرط عليه وقلت لا طريق قيامه محرره فهذا طيب على كل حال أصبعنا عندنا المباحثة كان وكذلك هذا أيضا يعني يشكل بعض الشيء لأن احنا لو لو أننا حسبنا المسألة وقمنا أنا ما أؤجب الا كذا ويذهب إلى غيره يقول أنا أؤجب إلا لخيار يخيط على السنة والثالث والرابع لأنزم الناس بذلك ومن ناحيه العقلي من نحية العقلي فأيضا ننظر فيه زي الحلال رجل يعرف انه هو على السنة لكن قلتي واحد ينفط وراجل اصلا هو يكره هذه السن و... ولا يرد عليه هذا الأمر ان هو يمكن شخص لكن لا ولا قبل ما يجي وتقول له والله مثلا السن وما السن مثلا تقول له والله على عن لا ينزل عن شعر فتقول له احنا احنا بنعيش ولا احنا يبقى لذا صعب عن الشيخ هل هذا توجهه؟ يعني هذا باعي عنده إصرار على أنه سيخيطه على خلاف السنة هذا الأصل وأن يكون هناك يقول له على السنة هذا اصل حوائي الطرق فهذا لو أنا تترقل إلى غلو هذا أقرأ هذا أقرأ لكن الشيخ يتكلم من ناحية صحة العقد وعدمي صحة العقدي وعدمي فالعقدي إن قارئ أه... أه... عن هذا الوصف فصيح المباح اذا كان وسيله لمحرم صار حرام والمباح اذا كان وسيله لمكروه صارت كراهه والمباح اذا كان وسيله لمباح صارت جبه المباح اذا كان وسيله للمحرم صارت على وصف الاماحه فانه يترتب عليه جواز ولا عقاب هذا حكم المباح، هل يتاب عليه أم لا؟ نقول ما دام على وقف خباحة فلا يتوسب عليه ثواظ ولا إحافظ لكن لو, نو... لو نوى الإنسان بالأكل حفظ بدنيه فلا نوى والتنعم بنعم لله، بنعمة الله، بنعمل الله صار فيه ثواظ لكن بالنية، وقوله هذا خرج الأمر لحد الإيد أنه بحر يجب وقوله هو يسمى حلالاً والله وهذا الحلال في القرآن كثير والجاد يعبر وعبر عنه الخرائط كثيرا فريد يجوز كذا يجوز كذا والواحد كذا ويحل كذا لفي حديث إحلال القرآن أكثر من تعبد إصلاح الجوار قال الله تعالى اليوم أكل لكم الطيبات وطعام الذين أودوا كتاب حل لكم وطعامكم حل لكم وقال تعالى وركل الله لكم ما رأيكم وقال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحظم عليهم القبائل وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تحظموا طيبات ما أحل الله لكم وجاءت في هذا كثيرا في بشكل أفضل ورودا من غيره في اتتال جاء عسل معا طيب ماشي طيب الاحكام الوضعيه الأحكام الوضعيه ما وضعها الشرع انارات الجهود أو الكفائت أو الحدود او الغر ومنها الصحة ما وضعها او الكفائت وضعي نحكم موضوعية من وضع الشارع لموضع غيره، فوضع غير الشارع لا يُقبل فيه. إذا أنت شئق صحيحنا ولا فاسدا، إلا بحكم الشارع بذلك. ما لا صحيح ما إنما غير الشارع لا يُقبل، لا ناقب صحيحا فاسدا، ويفسدون صحيحا. فلا عبرة ليه بهذا. فلا اجتمع الناس على صحة عقدي النكاحي من غير ولي ولا شهود ولا غير ذلك انتهى بالموقع المثال الرجل فنقول هذا لا يصح هذا العهد الباطل فالمعتبر في الحكم صحيحة سبما المعتبر الشارع المعتبر الشارع كما أن المعتبر أيضا لعبادة مقاطبة الشارع وليس التشتان الناس ولغايه كل الاصوليون في تعريف العبادة هي ما يتوقف على اقتضاء عقلي ولا اضطراب عصبي يعني ما لا يكون باقتضاء العقل ولا باضطراب الامر تقول عبادة حكم العقل ان العقل يقول ان ده يعني شيء يقرب الناس إلى ربهم ايه يكون هذا العباده القديمه ها نقول هذا لا هذا لا, هذا لا يجوز هذا عقلي او اصطراب عرفي العرفي جرى على شيء كويت مثلا يقولنا جعلوا عبادة هذا ايضا ليكون عباده فكذلك الحكام له سواء شواء كانت تكلفيا او وضعيا فإن العبرة بما ورد عن الشارع نعم إذ ان الذي يضع اشياء محللة او محرما أو مفسدة أو غير مفسدة هو الشارع والناس ليس لهم تشريع حتى نقول ما, ما وضعه الشارع أو غيره شرع <تصفيق> عليهم من الدين عندهم شراكاء وشرع عليهم الدين إيه الحكم وإيه الليلة فحكم الجلالية يا روان وما نحكم من الله حكم للقوم يقوم فذل يملك الحكم للناس هو الله قابل على اما أما أنت قد تحكم حكما خاصا على وقت ما حكم الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأحكام. أخرى ما نضعخذ لا عندنا فهذا كفر وضلال وما وقولهم اماراتهم بثبوت او فساد او نكوه أو إلغاء مثلا قوم شروط رجلين فهذا ثبوت واذا كان الشاهد قريبا للمشتور له فهذا كفاه كذلك ايضا القرابه سبب للميراث فهذا إيه كبوت يعني الضغط نعم إيه الشارع وضع ذلك فاستشهر الرجلين في الأموال ودماء غير ذلك أما تبقينها فاستشهر في الضرب وإذا كان شارع قريب المخدرات فهذا انتفاع يعني مع كوم الشارع دي أثبت شارع الرجلين في الأموال وكذا إلا أنه هناك هذه شهادة إذا كانوا شهادة تتعلقوا بأفضن أو فائد تشهد لإبنك أو تشهد لأبيك لأنك مبتهمة لأنك مبتهمة نعم تذلك إذاً القرارات من القرار من القرارة. القرارة من, من على التفصيل هذا السبب جعله موصولا لأنه لنسرق ايضا للتحب فيما يصيب الانسان ابن عمك الان يجمع بناتك اذا مثل عن بنات فقط ولك ابن عم فان البنات ياخذنا الثلثين وابن عم ياخذنا الباخذه بعد الثلثين لان ابن عم هذا ان قتلت خطا ولزمتك بيد تتحمل معك في الدين ولهذا الذين يقولوا لا نحرم أبناء الأعمال لماذا يبث مع أبيض الجهدي الذي شرعه الذي خلقه وذلك شرعه وهذه أحكام لا خلق على للإطلاق نعم ابن عمك يبث اليوم وأنت قتلت غدا ابن عمك أيضا قد يقول له بناك وابن عمه وأنت وذلك يتحمل معك في المشارك وقل بالله عليك الذين يحرمون اخوانهم او ابناء اعمالهم اذا مت انت وانت تريد ان تحفظ بناتك فتعطيهم الشركه كلها اذا مت انت واعتدى شاب على واحده منهن فمن الذي ينزلا وياخذ حقه من أليس الذي حرمته او انك تريد هنا ان ينشد للسيل وهناك يحرم هذا تشبيع متكامل يا إخوان هذا تشبيع متكامل فنضع ندعي الأمور على ما هي عليك شاء الله سبحانه وتعالى واحتلاف الدين ينتهل منه المرار أو دور أو نفوذ أو طلغار لكن لو كان القريب كافراً رابده ابن نصران هو نصره ابن نصران فأسلم الرزيزي بقياً إليه هل يرث النفراني؟ ولا كان يرث النفراني بلوقتي مع اللخاء النفراني والنفراني؟ ممكن يرث؟ ما يحرمش؟ يحرم ليه؟ نعم ده كمان الرسول هكذا الموضة ده كمان الرسول أو خرج هذا مخرج بس خاص لكن الأحكام فرط تتغير من الأجل. يبحثون الرجل أو, أو قارئة لأنه ليه من ما مثل تزوجه الكتابي كما ان الكتابي تزوج كما أن المسلم تزوجه الكتابي فأنت لك العلوم بدينك ولك السلطان الخبير تنتقيف الباطل الفاسد الخبيث على الحلال الطيب المبارك والله قد فاق هؤلاء قوله ابليس خلقتني من مال وخلقته منكم وقاسما من قياسنا كثيرا لكن سبحان الله وياذ قال نحن نقول تحكم علينا طلب العلم على بصيره ودعوه الناس اليه المساله تتسع جدا كل يوم فمن الذي يبقى يعلم فمن الشيخ مثلا فلان والشيخ علان ينزلون الى جميع البلدان والقرى يدعون لا بد يكون علينا واجد أخوان ادعوه من شيخ فلان وشيخ لله. لازم نتعلم شيخ فلان تعلم والشيخ إلاه نتعلم ونفع الله فيه وإذا كذلك لابد نتعلم لأن الخارج سوف يكتب الآن صارت المسلمات أنت تتكلم النهاردة عن الحجاب مثلا يعني على أساس ان النقاب فرض ولا طرد النهارده تتكلم الحجاب ثابت ولا مثلثابت هو ثابت اصلا طبما يعني هو ولا م... ولا مست... ثابت طبما ولا يثبط أصل فمسلمات مسلمات هل ان الكتاب يصف لأنه أصل هل هناك تقارب بيننا وبينه لا يوجد يعني مسلمات فلا بد يا اخوان أن نتعلم ونبصر الناس العلم الصحيح الشائع عن المشايخ على بصيرة لازم نصبر حتى نبرر رساله الله سبحانه وتعالى لازم نصبر نتعلم نجاهد نرحل طلب العلم نعم انت الحمد لله على نجاح ولا الحمد لكن غيرك الذي سيتعرق بك يوم القيامه الان المساله السائده اصبحت في المسلمات مشكل اشياء الثلاثية انما في المسلمات ونقش إذا طالت الزمان أن هذه المسلمات إذا انقلبت أصبحت من الناس مسلمات في الباصل يعني إذا سكتنا ولم نتكلم عن الحجاب ولم نعلق على ما نتكلم عن الحجاب بعد عضل سنوات من هذا السيد في إرطال الحجاب إذا أجت امراتك أو ابنتك أو أبنتك تتحجب قال الناس عليها وقالوا يا خارجك عامل كل شيء ربما ضربوه وهذا وإن أتت شيء يفتسمعه أول أمس إنه هما مسؤول كبير ديني يقول إحنا كل نساء انتقابنا يعني النقاض النقاض فاد الآن النقاض نريد أن هذا نريد أن نحيله إلى مدنة الشاعر بيأخذ قرارا فيه الحجاب الحل مدنة الشاعر بيأخذ قرارا هذا الذي أرق مضجعه طب لماذا تحلش البنطال ولا تحلش البلوزة ولا تحلش تضاريس ولا تحلش دور الم الفساد هذا والدعوة لماذا تحلش متحيل هذا وشين <تصفيق> طب على القول يا رجل عادل هل سمعت قص أن عادل محل مجلس الشور عادل عادل ولكن إحنا في مثلاً نقش المئات عمل المئات عادل عندنا باطل لك ناعل نحيل عمل المئات عند مجلس الشور نحيلها <تصفيق> نحيل عمل الاطراح في الشوارع الى الصباح نحيلها لمكتب الشرطه لكن يشيل في جدال نحيل قصه في النار نحيل كود النار لان المساله هي قهر ومظلمه وزعمه وحسد والله والله ان الضابط يصحى من تحت ارجلهم فالمشكله لا احنا اللي اولى بقى مش هيعلي بياخذ لا احنا اللي اولى فلهذا الرجل يقاوم الحجه فما استطاع لذلك سبيل فما بقي الا حرب الا السجن ثم بدا لهم بعد ما راوا الايات اسجنوا سجنون هذه الافكار او هذه الدين لان كمان يعني الحمد لله تعالى تعاليم ديننا فكره يريدون ان يسجنوا هذا الحق ليبعد عن الناس ويبقى الباطل منتشرا المشروع فالواجب عليكم يا اخوان كل واحد منا لابد أن يتعلم من جهده صلى جهده جهدي للدين والناس بحاجه إلى أن يتعلم الدين الصحيح والحمد لله الأمر فيه يعني أيدينا الآن نخشى المغشى تقع عثنا ولن نتعلم من الأمر الآن أصبح يحتاج إلى أن يتعلم الحق وتعلم ما يشتبه به على هذا الحق وأدلة هذا المشتبه والرب انهم إنهم بيعلمون كده المسألة مش من تلاقي الواحد له اللحية وجبة حرام تحل اللحية وتروح لا ده هو ليسألك ويقول لك ويستدريك عليك لازم تكون تعرف المسألة بدليلها وما يوجي ومشوهات وكيف تضرب عليه تكلم هارب في الربة يقولك فلان وإعلان وإذا ضرورة قضية وإذا وكذا ويصف له لابد يكون بحث المسألة بحثا جيدا ويصاب ما هو فلان الكذا تما هو ورق الشرع مثلًا كذا. فنسجل مشكلة الأمور. نعم. قولوا أو نقول أو الغير. البيع الصحيح يقول الشارع إنه نافذ، والبيع النافذ <تصفيق> يقول الشارع إنه مغيب. فهذه بوضة، بوضة. فهذه أحكام وضعية. هي عبارة عن قنارات مرتعش الشارع لثبت لثبوت أو انتفاء أو نقول أو الغير. وقولوا لها إن تحمي وضعية، وقولوا الصحة والفساد والسار والشرط والمنع يعني قال هذه. الصحة هذا شيء صحيح هذا فاسد هذا سبب متى أخذ بفحص الشيء أو فاسد هذا شرط لصحة الشيء هذا مانع من هذا الشيء لأن أحكام الوضعية أمرات عشرة لثبوت ثبوت إذا حصل الشور أو إنتفاء إنتفاء ما أو نفود يترتب على ثبوت هذا أو إلغاء يترتب على الإنتفاء هذا طيب نكمل نعم let بس لا you it. Let's get